ييتعرا مِ من القَوم منس إمااب الشرب يتَ القَو إماابرب أيمسكهُ علىون أأَم يد الصوه في الطرب أيس وَون أأَم يد الصوه في الطاب ألا س أما يحك